فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزرع الأخرج شقاه فآذروه فاستغلظ فاستواع لا سوطه يعجب الزورا علي غي به الكفر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم